فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي اسكنتم من ذرية بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم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 يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريبا نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسول أو تكونوا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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ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 ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ان الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو الههم وحيد وليتذكر أهل